ويا وما يعبد الظالم على يديه ويا وما يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلاه ليتني لم اتخذ فلانا تاني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وق الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرنا مهجورا